شرح كتاب البدع لابن وضاح القرطبي المالكي لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله الراجح والآن مع المادة السادسة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على حين الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وإلحاظنين يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب البدع والنهي عنها باب فيما يدال الناس بعضهم من بعض والبقاع قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا نعيم بن حمد قال حدثنا بن عيينة عن مجالد عن عامل قال سمعت محمد بن الأشعث يقول ما من شيء إلا يدال حتى أن النوك لتكون له دولة على الكيس قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا نعيم قال حدثنا أبو سلمة عن مجالد عن عامر عن محمد بن أشعث قال إن لكل شيء دولة حتى إن, الحمق على حتى, إن للحمق على الحلم حتى إن للحمق على الحلم دولة بسم الله الرحمن الرحيم الحل لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصفه وعلى آله وصفه وعلى آله وعلى آمه بعد قل ولك رحمه الله تعالى باب فيما يدال الناس بعضهم من بعض والبقاء يعني أن الله تعالى يجعل هؤلاء ينتيا ينتصرون على هؤلاء ويدلون عليهم وييكونون عمره عليهم فتره يجعل على الاغنياء يدلون على الفقراء وثالثا يجعل الفقراء يدلون على الاغنياء وثالثا يجعل الاكياس يدلون على الحمقه وثالثا يجعل وكذلك البقاء البقاء يدال بعضها على بعض كما سيأتي في تتغير حتى إن المسجد يتخذ كنيفة والكلف يتخذ مسجدا فالبقاء يدال بعضها ثارثا تكون هذه البقاء هذه البقاء لها شرف لها مكانة فتكون مسجد وتارثا هذه البقاء تكون كنيفا تقضى فيه الحاجة ثارثا هذه البقاء تكون قصرا وتارتني لذلك البقعة مزرعة وتارتني لأن تكون هذه البقعة مسكنا للفقراء وتارتني تكون مسكنا للأغنية وتارتني تكون مسكنا للصالحين وتارتني لأن تكون مسكنا للعصات فيدالوا بعضها على بعض هذا البيجي ничего هذا على سبيل전 فيما يدالوا الناس بعضهم من بعض وeze الناس يدالوا بعضهم على بعض يدالوا هولا على هولا يدالوا الحمقة على الأكياس ويندالوا الأكياس على الحمقة ويدان العصاة على المطاع ويدان المطاعين على, على العصاة ويدان الكفر على المؤمن وبيدان المؤمن على الكفر هل دول والبقاع ارباع والاماكن اذا يكون هذا اماكن للطاع قالت تعالى وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعل رسولنا بهم ضربا سكنتم في وأنتم سكنتم فيها فتا... فيدال البقاء على بعض ثالثة تكون هذه البقاء للصالحين وتالثة تكون للطالحين ذكر المؤلف حديث أثر كل أثر أثر محمد بن أشهر قال, قال ما من شيء لا يدال حتى النوك لتكونوا لهم دولا على الكيس النوك الحمقى والكيس العقلة فهذا النوك لحمى الحمق يكونون يدالون على كياس فيكون أمر عليهم ويكونون ولاة عليهم وفي الأثر الذي بعده قال لكل شيء دولة حتى إن للحمق على الحلم دولة الحمق جمع أحمر الحلم جمع حليم حتى إن الحمق يكونون ولاة على الحلماء وعلى الأصفل فالايام دول والناس يدروا بعض على بعض والوقاع يدروا بعض على بعض مش على تخريج نقول احسن لك فيها نعيم بن فيه فيه فيه حماد ومثله مجالد بن سعيد وابو حنبل لم اقف على ترجمه مجرد معروف هذا نعم لكن اعلك هل لك لا وشواهد نعم والواقع شاهد بهذا الواقع شاهدون بهذا من الدناس داروا بعضها لبعضها والبقاء داروا بعضها قال حدثنا محمد بن الضوح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا نعيم قال حدثنا محمد بن عبد الله عن عبد السلام ابن سلمة عن أبي حنبل عن عبد الله بن عمر. عمر بن عاص قال لكل شيء دولة تصيبه فللأشراف على الصعاليك دولة ثم للصعاليك وسفلت الناس في آخر الزمان حتى يدال لهم من أشراف الناس فإذا كان كذلك فارويدك الدجال ثم الساعة والساعة أدهى وأمر وأخبرنا طيب شكال قال لا مثل الأول قال لي في نعيم محمد في نعيم ضعيف ومعقف على عبد الله بن عبد العاص قال لكل شيء دولة يصيبه للأشراف على الصعليك الصعليك فقراء لهم دولة يكونون أولاة عليهم من ثم للصعليك وسفلت الناس في آخر الزمان دولة أخرى حتى, حتى يدال لهم من أشراف الناس حتى, يعني حتى يكون السفلة والصعليك أشراف الناس ورؤوسهم وأمرأهم قال فإذا كان ذلك فالساعة قريبا ساعه قريبه واشرط الساعه الكبرى قريبه هرويدك الدجاج كان قريب من خروج الدجاج ثم الساعه والساعات والهواء هذا مروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله في, في اخر الزمان هذا يؤيده هذ الحديث اذا وسد الامر الى غير اهله تنتظر الساعه هذا اثر يؤيده الحديث اذا وسد الامر يعني يوسد الامر الى غير اهلها فهذا يدل أهل على هذا من أشرط الساعة ذل على الساعة قريبة وهذا واقع واقع في هذا الزمان وفي هذه الأمور تسهد إلى غير أهل تولى الولايات لغيرها فتجد يكون يولى هذا يكون وزير وزير مثلا للمعارف وزير التربية والتعليم وهو غير مصلح مفسد وزير للدفاع وهو غير مصلح وهكذا وزين الداخلية في البلاد وهو غير مصلح غير أهل لذلك فهذا نسترم إلى غير أهلهم مثلا يكون ولي يكون هذا ولي أمر في هذه الدولة وهو غير أهل للولاية يكون غير مسلم أو غير مستقيم أو منحرف أو يدعو إلى الكفر أو يدعو إلى البدعة وهو ولي أمر هذا من الشوف الساعة بسنة المولى غير أهلها نعم قال واخبرنا محمد بن وضح قال حدثنا محمد بن وبي مريم قال كان يقال إن البطاعة لا يدال بعضها من بعض حتى إن المسجد لا يتخذ كنيفا وإن الكنيف لا يتخذ مسجدا الكنيفة الحمامة التي تغضى فيه الحاجة كان فالأول سمى كنيفة تغضى فيه الحاجة فقط ولس هناك ماء بس والله فيه الحاجه معدي قضاء الحاجه ما في ما يذهب كل نظيف لا يبقى نعم وهذا واقع نعم قال حدثنا سفيان عن ابي حصين قال سمعت ابراهيم وخيدمتي تذاكران فقال ان الاشرار بقاء بعد الاخيار فقال احدهما للاخر تخشى ان تكون منهم اقول أن نكون منهم من راهيم وخيرا فقال إن الأشرار فقاء بعد الأخير فقال نحن نحن أن نكون منهم نحن يعني نخاف نحن نحن أن نكون من هؤلاء الذين لهم بقاء بعد الأوان ذهبوا نعم وبقينا مع الأشرار نعم قال حدثني محمد بن الوضح قال حدثنا محمد المسعيد قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا محمد بن حميد عن عمرو بن قيس سمع الله بن عمر عمرو بن عمر, عمر. مشهندي عمر بن قيس نعم عن عمر عن عمر بن, عمر بن قيس سمع عبد الله بن عمر يقول ان من اشراط الساعه ان توضع الاخيار وترفع الاشرار ويسود كل قوم منافقوهم ويسود كل قوم منافقوهم مش هذا في نوعية محمد الدين من نشر الساعة توضع الأخيار وترفع الأشراء توضع الأخيار فلا يولونه وترفع الأشراء فولونه ولايات ويسود كل قوم منافقوها وهذا موجود في هذا كما هو العقل أنه الأخياء وضعوا ورفعوا أشهر وسادى المنافقون والكفر والفسار في كثير من البلدان والله مصحاب هذا وين الحال الضعيف الأثر الضعيف لكن له شواهد ويؤيده الواقع قال حدثني محمد بن وضاه قال حدثنا محمد بن شايد. قال حدثنا نعيم ابن حمد قال حدثنا الحكم ابن نافع عن سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة قال قال من أشراط الساعة أن يملك من ليس أهلاً أن يملك ويرفع الوضيع ويوضع الرفيع نعم أن يملك من ليس أهلاً يولى ملكاً يولى, يولى, يولى وداية يولى, وداية يولى, يولى خزانة يولى مالا وليس أهلا لذلك ويرفع الوضيع الحقيق يرفع والرفيع يضع هذا يشهد لها الثارة الساد ويشهد لها الوعقة قال حدثنا محمد بن وضاح قال قرأ علينا أبو البشر ونحن نسمع قال حدثنا ضمام عنبي شريح عن أبي شريح وغيره أن الساعة لا تقوم حتى يسود كل قبيلة منافقها الله مستحب هنا السيد الرئيس قبيلة وهو منافق أحسو الله نعم أحسن قال حدثنا محمد بن والضح. قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نعيم عن عبد الخالق بن زيد عن أبيه عن سليمان بن عامر الجبائر عن أبي أمامة قال إذا رأيت الواعظ يأعظ ولا يتعظ والموعوظ تزول عنه الموعظة فعند ذلك عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم أسلم عامر أنه خبائر كلم عليه فيها سند نعيم وضعيف نعم. يقول, جدا. نعم يقول ضعيف جدا نعم ضعيف جدا. نعم ضعيف قال وحدثني محمد بن قال ابن والضاحي قال حدثني ابن أبي مريم قال حدثني ابن أبي مريم عن ابن وهبي عن ابن رحمة ابن شريح عن يزيد من عبد الناي القيسي عن يحيى عن ابن آبي كثير قال قال عمر الخطاب إذا اختلف الناس في أهوائهم وعجب كل ذي رأي برأيه أيها الناس عليكم أنفسكم لا يضركم من ظل إذا اهتديتم مم. إذا اختلف الناس في أهوائهم يعني كل صار له رأي محوى وكل معجب برأيه وهذا يؤيد الحديث إذا رأيت متبع إذا رأيت الحم مطاعا وهو متبع وإعجاب كل رأي من رأي فعليك بخاصة نفسك ودع أمر العام لأن مورائكم أياما الصابر أقابل على دينك القابلة على جر له أجر خمسين منكم نعيد هذا نعم ايضا نفسها نعيد وضعيف نعم فيه يحيى قال حدثني محمد بن والله قال حدثنا موسى بن معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن البصري قال حدثنا عبد الله بن مبارك العتبة بن أبي حكيم عن عبير انا مبلجابي عن ابي اميه الشيباني قال اتيت أبا ذعبه الخشيب فقلت يا ابا ثالبه كيف تصنع في هذه الايه قال ايه قال, قال اي قال ايه ايه فقلت قولا قال هيت قال ايه ايه فقلت قول الله تعالى لا يضركم من ضل اذا تدعيتم قال أما والله لقد سألت عنا خبيرا سألت عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل اعتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليت بنفسك ودع أمر العواب فإن من ورائكم أياما الصبر فيه إن مثل قبض على الجمر للعام فيهن مثل أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عمله قال زادني غيره قيل يا رسول الله أجر خمسين منهم قال أجر خمسين منكم نعم هذا الحج الذي ذكرت لكم ما قال عليه السنة عن يقول اسناده منكر اسناده منكر وقد تقدم تخرجه الكلام عليه برقم مية فتسين ما قال هناك؟, هناك. الحديث المشهور اي شيء افترد بي بن ابي حكيم وهو صدوق في نفسه لانه وضعه من قبل حفظه فردايما انا هو هو يتكلم عن اسناد اخر ها هو ده كان ضمن تخريج الاسناد إسناد حديث قبل وذكر هذا شكرا حديثنا في مرفوعة يأتي أهلا الزمان الصابر منهم على دينه له أجد خمسين منكم قال أخرجوا بهذا النفذ ابن عدي بالكامل من طريق إسمعيل بن موسى بزالي حدثنا عمر بن شاكع الناس به واستنكره ابن عدي وقال غير محفوظ ذبن ملاكين أنه أخرى قلت وسنده منكر كما قال ابن عدي فإن عمر بن شاكر هذا ضعيف صاحب مناكير عن أنس قال أبو حاثب ضعيف يروي عن أنس المناكير وقال ابن عدي يحدث عن أنس نسخة قريب من عشرين حديثا غير محفوظة وأما البخاري فقال مقارب, مقارب الحديث قلت وقد وقال اضطرب وقال في متنه فرواه بالأفض يأتي عنا الزمان الصابر فيهم الذين كالقبض أجب أخرجه التلميذ ابن عدي وبن العلاء وابو العلاء عطاف في ذكر اللقاءات وقالت الترمذي وحيهم غريب من هذا الوجه هذا وهذا يثور الله اذا كان ما فيه يعني فيه إذا كان السند يعني مختلف هم اذا كان السند واحد ويدور على على راوي ضعيف هذا بس لكن أصل, أصل الحديث أول الحديث أصل في ثابت من رواة الصديق رضي الله عنه أن الصديق رضي الله عنه قال يا أيها هذه الآية وتلعونها على غير موضعها ويقول ترأي يا أيها الذين عمروا عليكم هسكم لا يضركم ما ظل إذا اهتريتكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قول بل ائتمروا بالعروف عن المنكر فإذا أمرتم من العروف فلا أضركم بذلك ما ظل إذا اهتريتكم يعني بعض الناس صفا من هذه الآية عليكم ومفسكم ترك الآية أنها تفيد ترك الآمن هنا على المكر لأ الآية تدل على أنه يجب عثان يأمر بأن المعروف وين على المكر لأنه قال لا إذا اهتديتم ولني أترك الأمر بالعمل لسه مهتديا متى يكون مهتديا إذا أمر من معروف فإذا عمرت المعروف هناك عم المكر لا يضرك بعد ذلك من ظل لأنك تكون حين مهتديا ولهذا قال أبو بكر إنكم تقرأوا هذه وتضعونها على غير تهوية وقد سمعت رسول الله أنه يقول إننا سيذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو شكا نعمه الله بعقابة من عنده إذن أصل الحديث هذا ثابت لكن زيادة, زيادة عنها إذا حتى إذا رأيت الشحام مطاعا وهو متبع ودنيا مؤثره وإعجابه فعليك منصك ودعمنا العام فإنما رأيكم ايا الصبر في هند في القبض حال الجامع العامر في النبي رجل 50 اظن المقيد يعني حسنه يا هذا المتن اللي انا في متن هو اسناد اخر ولكن الاسناد هذا نفسه يا هو اسناد الحديث الذي برقم 193 كما اشار المحقق قال فتفرد فقد تفرده عتبه بن ابي الحكيم وهو صدوق في نفسه إلا أنه ضعيف من قبل حفظه على كل حال المثل عن قصود المثل له شواهد وله أيضا الطريق الأخرى نعم. نعم قال حدثني محمد بن وضا قال حدثنا موسى بن عاوية عن ابن مهدين قال حدثنا سبيان عصر بن بهراد عن المنذي بهودة عن خرجة بن الحر عن حذيفة قال كيف أنتم إذن فرجتم عن دينكم انفراج المرأة عن قبلها لا تمنع من يأتيها فقال رجل قبح العاجز قال بل قبحت أنت كيف هذا قال قبح العاجز قال قبح, قبح العاجز في قبل عاجز عن أي شيء نعم, نعم. نعم. قبح عاجل شيء نعم. نعم. نعم. يعني عن, الحف... عن الحفاظ على دينه قبح العاجل قال بالقبح تأنت لماذا نعم. لماذا ردعي قال بالقبح تأنت لأنه ما يعمل لم يعمل لأنه لم هناك شكال هنا في المثل شكال عليه الشيخ صرايك يقول هذا إسناده ضعيف فيه المنذر بن هاوذا وهو مجهول لم يربي عنه إلا الصلطة بن بهراء وذكر ابن حاتم في الجرح والتعديل ولم يرد فيه جرحا ولا تعديل وباقي رجال السنة انتقات في المثل هنا كارة قال نقبي حلازل قو... قال نقبي قال أنت نعم نعم ه <تبح> يقبح العاجز عن اذكر على انذا وهو يقول قبحت انت عن عدد افرادها عدد هذا الموجود قبح العاجز آهو. عن ايش فتحكي. عن, القيام... عن القيام كيف يقول بقول قبحت انت كيف يقول هو عاجز هو الان ي... ي... يقبح العاجز العاجز وكي... قبحت انت <mantle> <تصفيق> ويش وجه هذا؟ هناك ناس يقولوا هذا المساله يعني لماذا اذا ما ترشحوا للنيابه رفضوا هذا الانفراج لان ثقه على في ولا لا ولا ربح العادي على الصبر على العاصيه هذا ما يقولوا انه يحث على ما هو افضل هلا الناس روحنا على كل حال نعم على كل حال يبقى لا زال في اشكال نعم قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثني محمد بن سعيد قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا ابن وافي عن حالف بن افهان عن محمد بن سعيد الهباده بن نسي اي الاسود انا بعرف عن عباده بن نسي اي الاسود من فعلبه معاذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ظهرت فيكم السكرتان سكره الجهل وسكرة حب العيش وجاهدوا في غير سبيل الله فالقائمون يومئذ بكتاب الله سرا وعالانية كالسابقين من المهاجرين والانصار امثل الحديث السابق قبل ان يحاضن اجل يظهر بكم سكره سكره الجهل حب العيش وجاهدوا في غير سبيل الله فالقائمون بكتاب الله لنصابروا على ذلك فالقام بذلك على الجمع هذا انصح حلاثا عن معاذب الجميع هذا مرفوع ماذا قال على السند عندك يقول السنده تالف الأسود بن ثعلبة مجهول قال ابن المديني لا يعرف والحارثة بن نبهان متروح الحديث بن ثعلبة مجهول نعم والحارثة بن نبهان متروح الحديث قال ابن معين ليس بشيء قال أبو حاتم ترك الحديث ضعيف الحديث منكر الحديث وقال بخاي منكر الحديث لا يباري ما يحدث جدا جدا أمعين بالحمد ضعيف محمد بن سعيد هو المسلوق قتله المنصور في الزندقة وكذبه النساء ونسبه إلى الوضع من هو؟ هذا محمد بن سعيد مسمى سعيد المسلوق قال أبو حاتم الحاكم بن حبان كأنا الحديث بسيطة الله العفو قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن السعيد قال حدثنا نعيم قال حدثنا أبو معاوية وأبو أمامة ويحيب اليمن أي الآم شعر إبراهيم عن نبي عليه قال ينقص, الدين، قال ينقص الدين حتى لا يقول أحد لا إله إلا الله قال بعضهم حتى لا يقال الله الله ثم يضرب الدين بذنبي ثم يضرب الدين ثم يضرب ثم يضرب الدين بذنبه ثم يبعث الله قوما قزعا كقزع قزعا كقزع الخريف اني لا اعرف اسم امرهم ومناخرك يهبهم. قزع نزل بهم قزعا كقزع الخريف اي قطع السحاب المتفرقه بينما خص الخريف لانه اول الشتاء والسحاب يكون به متفادقا اي رم ولا مطبق ثم يجمع بعضه الى بعض بعد ذلك امم مش على السنه دي الله لا في شيء امم من عين حتى لو قال احمد الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا انا قصدي انت هدي اذا قال اذا لا اله الا الله هذا ما لا ينتهى جاء في الحجي الصحيح لا تقبوا الساعة حتى لو قال في الأرض الله الله وهذا بعد قبض الوحم من المناط فلقف الكفر فعلا تقبوا الساعة هذا ينقص الدين هناك نكارة بل يذهب الدين بكلية إذا كان لا يقال في الأرض الله الله, الله ما انتهى الدين أهموا لا قص الدين بل انتهى نعم قال حدثنا محمد بن وضاح قال محمد بن عامر قال حدثنا مصعب بن شعبان ثوري عنها طايل السائبي قال اخبرني عبد الرحمن حضرمي قال اخبرني من الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون في اخر امتي قوم يعطون من اجل مثل اجل الذين ينكرون المنكر ويخشون الفتن يكون في اخر امتي قوم يعطون من اجل مثل مثل من ينكر المنكر مثل اجل الذين ينكرون المنكر ويخشون الفتن شكراً لكم. هل هناك عطائب السائد قد اختلط سنده؟ من عندك؟ قال سنده ضعيف فيه مصعب هو ابن ماهان صاحب مناكي الأنثوري وقد تقدم الكلام عليه هل هناك عطائب السائد؟ حسناً قال حدثنا محمد بن الباحي قال حدثنا محمد بن شايد عن قال حدثنا محمد بن خازم عن الأعمش عن زيد الحذيفة قال حدثنا أصول الله صلى الله عليه وسلم عن طفع الأمانة قال حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمين حتى يقال للرجل ما أجلده وما أضرفه وما في قلبه مثقا محبك من قردل من إيمان قال عليه قال الشيخ حديث صحيح أخرجوا البخاري ومسلم وأحمد نعم أخرجوا الشيخان وغيره المعروفان والحديث والحديث والحديث اكثر من هذا الفصل وقال ان نوصي حدثنا ان رفع الامانه الحديثة. قال ينام الرجل نوما فتغضى امانته تغضى من قلبه فيصبح ف تحدث ف مثل اثرهم مثل مثل النفط كذابني احرجته في يدك فنفط فصار منتبرا وليس فيه شيء ثم قال تفعل امانه حتى يقال للرجل ما اجدته ما اضرته وما في قلبه حدث خطر من الايمان حتى, حتى يقال ان في بني فلان امينا تحدث في القبيله الفلانيه فيهم واحد امين ولقد كنت على الرسول الله عليه وسلم كل احد ان كان مؤمنا فانه لا يردن على ايمانه وان كان غير مؤمن ردنا عليه الساري وأما اليوم فلا أبايع إلا فلان وفلان الحديث طوي صحيحين وهو صاحب السر النبي صلى الله عليه وسلم أطلع عليه أعلمه في أسماء المرافقين نعم الحديث صحيحين قال حدثنا محمد بن رضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الشبابة عن ليث بن سعد أن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن بن عابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مصدر. إني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بادي ولكنني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها قال صحيح يا شيخ أيضا في البخار مسلم ]م. نعم أنا قال والله ما ما أخاف عليكم تشركوا بي ولكن أخاف عليكم تنافسينا في الدنيا وهذا خاص بالصحابة الرجل بالصحابة لأنه ما يخاف عليهم الشرك لما أعطاه الله من الأطفال أما من بعدهم فهو خاف عليهم الشرك وغير هذا الرجل بالصحابة والعديد الآخر والعديد الآخر إن الشيطان يئسان يؤمن في أرضكم في هذه ولكن رضي بالتحريش بينكم هذا خاص وقيل المعنى أنه خاص بالصحابة وقيل المعنى أن الشيطان يأس أن تطبق الأمة على الشرك هذا وقيل أن الشيطان يأس ولكنه ليس معصوم فيه يأس لما رأى انتشار الإسلام وليس معصوما في يأسه ولا في رجائه وهو يأس وظن أن الشرك لا يحصل لكن حسب نعم هنا قال إني والله ما أخف عن شكو بعدين ولكن أخشى عليكم الدنيا وتنفسوها كما تنفسها من قبلكم وتهيككم كما أهلكم. نعم وهذا هو وقع الآن الدنيا فتحت للناس وصارت سبع في الفساد والشرق طبعا لما انتشأ فتحت للناس وجدت الخمور وجدت الرباء نسمع الفقر أقرب إلى الاستقامة كانوا فقراء ما عندهم ما عندهم خمور ولا عندهم ولا عندهم خدامين ولا خدمات ولا عندهم مشاكل ولا شركات ولا فساد هذه كلها بسبب الدنيا ميتاح الدنيا على الناس نعم قال حدثنا محمد بن قال حدثنا موسى بن معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي الحمد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن سيبي قال رسول الله صلى <تصفيق> الله عليه وسلم الا اذن لكم على ما هو خير من كثير من الصلاه والصدقه اصلاح ذات البين واياكم والبغضه فانه هي الحالقه اشكال عليه الشيخ هذا مرسل حديثه صحيح هذا العام كلمه سهله والله تعالى يقول اخر في كثير من اجواه الا من امر الصدق انه معروف وصحبه وما يفعل ذلك كبثة عمرات الله فسوف نسيه أدوان عظيمة أما البغض، هذا البغض، هذا الحلقة في الدين نعم حدثني محمد والله حموس بن معاوية عن عبد الرحمن بن مهدي عن حرب بن شدات أو بن شدات عن حرب بن شدات أن يحيى بها بن كثير قال حدثني يعيش ابن الويد عن مولان آل الزبير قال حدثه أن الزبير بن العوامي حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دب إليكم داء لما من قبلكم الحسد والبغضاء البغضاء هي الحالقة لا أقول تحرقوا الشعر ولكن تحرقوا الدين والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أنبعكم بما يهبت ذلك أفش السلام بينكم أبحث معناها صحيح. شكراً لكم. يقول سناد ضعيف. ضعيف. فيه إيش؟ لجهالة راوية عن الزبير العوام. مولاه؟ نعم. نعم. وكذلك ففي رواية في رواياته اضطراب. فقد أخرجه لبا محمد أن يزيد به هارون عن هشام وشعبان عن يحيب بكذر عن الزبير العوام به. وأخرجه ابن عبد الله. عن من؟ عن يحيب بكذر عن الزبير و ابن عبدالبرخ في التمهيد من طريق أبي شيبة أن يزيد في الإسناد السابق إلا مم. أنه ذكر مولى أهل السباة ذكر طرق نعم له, له طرق قد قال له طرق شخص يسد بعضهم وما سلم له شواهي نعم الحديث الآخر قال حتى ذرين محمدين ألا أدلكم محمد إلا أنت فعلتم وثأحببتم أفشوا السلام بينكم وذلك أبحث الآخر لا تبينوا حتى تحابوا لا تبينوا حتى تبينوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا او اولادكم علشان اذا فعلتم تحاببتم افشى السلام بالارض كل شيء شاهد هذه وهذه الشفاعه اللي ما سبب تدخل الجنه والايمان هو سموا في لا تؤمنوا حتى تحابوا ويفشع السلام بسبب المحبه نعم قال حدث محمد بن وضاح قال حدث محمد بن إحيى قال حدث أمن وحب قال أخبرني أبو هارئ الخولاني عن أبي سعيد الغفاري قال سمعت أباه نيرته يقول سمعت سمعت قال سمعت أباه نيرته سعيد الغفاري لكن الصواب يقول أبي سعد عن أبي إيش نبي قال كذا في جميع النسخ إيش؟ قالوا صوابة با سعد قالوا صوابة با سعد الغفاري في الشوعدة قال سمعت أبا هو رى لأما قال سمعت رسول الله نعم قالوا سمعت رسول الله ماذا كم قال أبي سعد الغفاري قال سمعت أبا هو رى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيصيب أمتي داء الأمم قالوا يا رسول الله وما داء الأمم قال الأشر والبطر والتكاثر والتنافس في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغض ثم يكون الهرج دوله الاشر والبطر والتكاثر الدنيا في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون والبطر والتكاثر في الدنيا والتباغض والحاسد ثم صار بالقتال ما من بلا بلد إلا فيه قتل وقتال وإرقى الثمان نعم, نعم. الله عليه وسلم والعافية ما قال عليه يقول الإسلام أنه ضعيف الواقع يشهد له قال حدثنا محمد بن قال حدثنا أبو بكر بأبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله عن سادمي أوس عن بلال عبسي ام ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم كيف انتم اذا مرج الدين وهضرت البدع واختلف الاخوان وحرق البيت العتيق كيف انتم اذا مرج الدين اي فسد اه فسد. فسد مرج الدين, فسد الدين. وظهرت وظهرت الرغبة. النسخة عندي والأخرة الرغبة هي الحلص والطمع واخترف الإخوان وخُرِق البيت العتير هل هذا عندك؟ يقول... كيف يقولكم؟ إذا مرأة جدية، ما بعد؟ وظهرت البداء البداء عندي وظهرت الرغبة نسخة هذه الحلص والطمع واخترف الإخوان نعم. وخُرِق البيت العتير وحُرِق وحرق. ايه؟ وحُرِق البيت العتير شكال عليه يقول شغل الله سعيك سناد ثقات خاص <تصفيق> فسعد بن بلال وهو ابن يحيى الابسي صدوق قال فسعد بن اوس ابن اوس وبلال وهو باهر قال محمد الله الاسدي وابو احمد الزبيدي ولكن لا اعرف لبلال سماع من ام المؤمنين ميمونه رضي الله عنها يقول لا اعرف لبلال سماع من أم المؤمنين ميمونه رضي الله عنها ولكن أثبت له بما حجم في جرحه التعديل سماعه من ميمونه مولات النبي صلى الله عليه وسلم والحديث يخرجه امام احمد عن ابي الحميد الزبيري به حضرمه احمد حميد الزبيري به نعم محمد الوضح نعم. قال حدثنا محمد بن الوضح قال حدثنا محمد بن سعيد ان قال حدثنا المعتمر بن سليمان عليه سليم. ابي سليمان انا امر بن شهاب الانبي قال قال عبد الله بن عبد العاص يوشك أن تظار الشياطين, الشياطين يجالسونكم في مجالسكم ويفقهونكم في دينكم ويحدثونكم وإنهم لشياطين يوشك أن يقرب أن تظار الشياطين يجالسونكم لمجالسكم ويفقهونكم في دينكم ويحدثونكم أنهم لشياطين هذا يعني إذا كانوا مشياطين للجن فهم تصوروا بالصور حجمين وإذا ك bugs الشياطين أس فلا يشك لكن الحديث فيه ضحفاً فيه نعيم محمد وليث ابن أبي سليم ضعيف ويأت عمل شعيب على أبي عجدة فيه نعم, نعم شكراً عليه يقول لسناده ضعيف هو الذي يديه لضعف نعيم بن حماد وليث ابن أبي سليم بعد حدثنا محمد حدثنا محمد والله حدثنا محمد والسعيد قال حدثنا نعيم بن حمد قال حدثنا عبد المبارك ووكينا ووكي سفيان عن الليث عن طاوس قال تعلم العلم لنفسك فإن الناس قد ذهبت بهم الأمانة هناك حس على قال نعيم في يليث وفي نعيم أيضا صلص. نعم قال حدثنا محمد بن رضاه لكن حس طلب العلم هذا أدلس له شواهد هذا أدلس كثير نعم نعم. قال حددني محمد الوضاح عن موسى بمعاوية عن ابن مهدين قال حددني سفيان عن الأعمش عن خيثمة أنه قال, قال عبد الله بن مسعود الناس ستكون أمور مشبه فعليكم بالتأودة مشبهة ولا قال مشبهة مش أشرف الحاشي فعليكم فعليك. بالتؤادة فعليكم بالتؤادة فإن يكون الرجل تابعا في الخير خير من أن يكون رأسا في الشر <متكتشف <Wrap> <مت كتبعدة> <على> نعم هذا المعنى الصحيح لأنه مستبع فعليكم عدم العجلة فكون الرجل كنتابع بالخير خير من المعنى الصحيح فالله شو الحديث فيه على عالة العمس لكنها وتفرط تتكلم عليه قال في إسناد رجال إسناد رجال إلا أن خيه ما هو هو ابن عبد الرحمن لم يسمع منه بمسرود حدث لمحمد الله حدث لمحمد رباهن عن موسى عن ابن مهدي عن سبيع المؤينة عن مجالدها الشبيع المسروق قال قال عبد الله لا يأتي عليكم عام إلا والذي بعده شر منه ولا عام أخصب من عام ولا عام نمطر من عام إلا ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم ثم يحدث قوم يقيسون الأمر برأيهم فيهدم الإسلام ويثلم هل نتقدم هذا تقدم الرحيم قال لا تعاموا الا والذي بعده شر من صار من هنا الخصب والجذب لا وانما المراد ذهب الخيار والعلماء اما كن عام هذا العام خصب وهذا العام جذب لا ثم ياتي قوم يقيسون الامور برأي برأي الرسامه والسلام مش قال عليه قصده ضعيف ان في مجادد قال حدثنا محمد الوضح قال حدثنا أبو بكبنا بشيبة قال حدثنا وقيع عن هشام نعروة عن نبيه عبد الله بن عمين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبضون المنتزاع من الناس ولا يقبضوا العلم بقبض العلماء فإذا لم يبقى عالموا اتخذ الناس رؤوسا جهانا فسهلوا فأفتوا بغير علم فظلوا وظلوا وهذا حيث صحيح كيف كان عليهم صحيح أول مخالي مسلم وأحمد وفيها أن, أن العلم لا يقضى الرجال وإنما يقضى من عالم بعد عالم بعد عالم حتى ينتهي العلم فإذا العلماء فالناس لابد أن يكون لهم لابد من يتولى المناصر من يولون يولون جوحا وصير المفتي جاهل والقاضي جاهل والعالم جاهل ومدرس الامر مجتوحا وإذا كغل هذا المنصر مفتي لابد أن يجيب على آسلة الناس فيجيب عليهم بجه فيظل الناس ويظلهم المعنى أنه إذا مات العلماء صارت الناص الدنيا شارة فيولى فيها من يولى فيها الجحال ما, ما تبقى خالف فإذا ولي الجحال الناس إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ما ينتزاع من صدر الرجال ولكن يقبض العلم وموت يغبض العالم بعد عالم بعد عالم بعد عالم حتى ينتهي العلم يبقى الجحال ولكن يغبض العلماء فإذا لمقى عالما وفي الأطفال فإذا لمقى عالما واتخذ الناس رؤوسا جحالا فسئلوا فافتب غير علم فضلوا أولا قال حول الله أبقى قال حدثا إبراهيم بن محمد عنعون عن إسماعيل بن نافع القرشيان عبد الله المبارك قال أعلم أخي أن الموت ليوم كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة فإنا لله وإنا إليه راجعون فإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان وقلة الأعوان وظهور البدع وإلى الله نشكو عظيم ما حلنا بهذه الأمة من ذهاب العلماء أهل السنة وظهور البدع وقد أصبحنا في زمان شديد وهرج عظيم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تخوف عين, مما قد تخوف عين ما قد أضلنا وما قد أصبحنا فيه فحذرنا وتقدم إليناه بقول أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتتكم فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسيه كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع فيها أقوام دينهم بعض من الدنيا رسول الله عليه وسلم حوله وراء قوة إلا بالله على تخريجه قال الشيخ تقدم كلام على هذا السنة لكن ما أشاره الدم. تقدم الكلام على هذا السند ولم يشر إلى مكان الكلام عليه عبد الله المبارك قال لإسماعيل منافع القرش قال أعلم يا أخي أن الموته اليوم كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة هذا في زمان عبد الله المبارك والعلماء متوافرون والسنة قائمة وأهل يعيد بعضهم بعضا يقول ابن اعلم أخي أن الموت اليوم كرامة لكل وسنة لقي الله على السنة لقي الله على السنة هذه كرامة الله وإنا الله وإنا نراجعون وإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الأخوان في زماننا وقلة الأعوان وظهور البدع وإلى الله نشكو عظيم ما بهذه الأمة ذهاب العلماء أهل السنة وظهور البدع وقد أصبحنا في زمن شديد وهرج العظيم فكيف لا رأى هذا الزمان الآهاية camera usted كيف رأى هذا الزمان الهرج والمرج فقتل القتال الآن واختلاط الأمور وهناك من يعيد فса وهناك من يعيد الفجرة وهناك من يعيد الكفار وأصبح الناس في هرج ومرج واختلاط هذا يعادي هذا وهذا يعادي هذا وهذا يعادي هذا وهذا يعايد هذا وهذا فقد اختلطت الامور اختلط الحابل بالنابل واحس اصبح في حيره وفي تدعو الحليمه حيرانه وهذا هذا الزمان لا كان قول عبد الله بن المبارك هذا الكلام في زمان وجود الاخوان وجihad السنه والعلماء ولم تفتح الدنيا عليهم فكيف لو راه اهل الزمان لا إلا الله من إذا رجوع نعم, نعم. نعم. هذه أعظم حتنة يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافر ويمسي مؤمنا يبيع دينه بعرضا من الدنيا يبيع دينه بعرضا من الدنيا يرطى دراهم ويبيع دينه يتكلم بغير الحق ويؤيد الكفر والفساق بأجل مال نعطيه وليأجل وظيفة اعطيها ولي اجر ولايه اعطيها الله السلام على قال وحدد محمد والله. قال حددنا زوير المعباد. قال حددنا مسعود قال ياتي ان ناس زمان تكون سنه فيه بدعه والبدعه سنه والمعروف منكر والمنكر معروف والمنكر معروف وذلك اذا ابتدعوا واقتدوا بالملوك والسلاطين في دنياهم فذلك اذا اذا ابتدعوا في نصفهم اتبعوا فذلك إذا ابتدعوا واختدعوا من أولك وستدفدوا اللهم استعادوا كل شكال عليه واسنده ولكن الواقع يشهد نعم نعم قال. قال حدثني محمد ووضع قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا نعيم بن حمد قال حدثنا بقية من الوليد قال حدثنا أبو محمد بن حاجب عن زياد بن زياد قال سمعت كعب احبار يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي في اخر الزمان اصحاب الواحد يزيرون الحديث بالكذب تفصيل الذهب بالجواهر وهذا زياد كعب الاحبار كعب الاحبار يخرب عن بني اسرائيل كانوا يروي عن النبي صلى هذا هذا معضل وين هو النبي صلى الله عليه وسلم اشخاص وهو ايضا من اهل بني اسرائيل يقضي يا شيخ هؤلاء اصحاب بالكذب تفصيل الذهب بالجواهر هذا لا يصح كلام عليه في هذا شادوا محمد وفي بقيه من وليد نعم. أرا حدثني محمد الوضح قال حدثنا محمد بن قال حدثنا أسد موسى قال حدثنا زيد عن حوص عن زكيه بن يحيى عن من ذكره عن ماء قال ياتي على الناس زمان خير الدين دين الاعراض قال وما ذاك قال تقتذوا اهواء وبدع يجفون عنها ايش لكن في هنا في مبهق عما ذكره مبهم نعم وش قال عليه السرد كان سن هو طيب هي تعالى دين يهدين ما هو دين العرب العرب الجفاء والوضع على السنه العرب انه جفا لا يعرف السنه ولا وهو جمعة هذا قال تعالى العرب وشذكره وإنهاقه وأجذره ألا ألمكم جنة الله على رسوله الله وعليه الحكيم نعم نعم إن شاء الله يريك قال أخبرنا محمد بن وضح قال حدثنا محمد عبد الله بن نمير قال قال لي يحيى بن إيسى عيل أمشي. قال قال لي شقيق وأبو إيا سليمان ما شبهت قراء زمانك إلا بظلم رأت حمضة فمن رأىها ظن أنها سمات فَإِذَا ذَبَحَا لَمْ يَجِدْ فِيَعَشَاةً سَمِينَةٍ ماذا؟ قال, قال لي شقيق أبو وائل قال لي شقيق وائل يا سليمان ما شبهت قراء زمانك إلا بغنم رعاة حمضة ما شبهت قراء زمانك إلا بغنم رعاة حمضة. حمضة. حمضة من رعاها؟ مش مشكلة بالضمع قال فَمَرَّ آَظَنَّ أَنَّا سِمَانٍ فَإِذَا ذَبَحَا أَنَمْ يَدْتْ فِي عَشَاتٍ سَمِينَةٍ كيف فعله؟ شكرا عليه؟ يقول شناده ضعيف يحب عيسى الرحمن التميمي وهو ضعيف من قبل حفظه ما شبهت؟ يقول قل يا سلمان ما شبهت قراء زبانك كذا؟ ما شبهت؟ قراء زبانك إلا بغنم ضعت حمضاً فمن رأى ظننا أنها سمان فإذا نبحى نوجد الغنم ترى حمض تكون سبيل تكون منتفخ بطنها يعني أن ينتفخ بطنها يظن مرأى أنها سمان فإذا نبحى نوجد فيه أشعة نعم قال اخبرني أبو ايوب عن سهنون عبل وهب عبد الرحمن بن يزيد عن عثبه بن عبد الله قال قال عبد الله بن مسعود وما وشبئ علماء زمانكم الا كرجوا غنمه في الحمض ورعنغمه في الحمض حتى إذا ارتجت بطون حتى اذا تجت بطونها وانتفقت احقاؤها ودامت الى افضلها وذا اما الى افضلها في نفسي فاذا هي لا تنقى وما بقي من الدنيا الا كالشئ كالشئ شرب صفوه وبقي كدره هذا والله ما اشبه علماء ازمانكم ما اشبه ما اشبه علماء ازمانكم ما كرجل راغ غنمه في الحمض حتى إذا تجلت بطونه وانتفخت احقائها حتى اذا انتفخت حتى اذا تجلت بطونه وذا اما الى افضلها في نفسه حتى اذا حتى اذا ارتجت بطونها وانتفخت احقاؤها حتى... حتى اذا ارتجت بطونها ارتجت وانتفخت او ارتجت بطونها وانتفخت وانتفخت احقاؤها نعم وذا اما الى افضلها في نفسه واما الى افضلها في نفسه وذا اما حتى اذا سجدت وطونها وانتفط احفاقها احفاقها اشار اتم افضلها عليه اعتم... لكم ها اعتم افضلها في نفسه اي فاشار الى انه أشار... اشار في الحاشيه لانه في بعض النسخ اعتاما والسوق وهو اث الذي اثبته في المتن قال وذا اما الى افضل وذا اما الى افضل اذا كرجل راح او شبع ولماذا الى كرجل راح انا والحمد حتى ارسجت بطونها واتفقت اقاها ارتام ارتام اطراف نفسه الى رثي وباقي من الدنيا لك شيء شيء يصفه طيب شهد الحديث لا تصدقنا عن بنا محمد بن الرهنه قال بان محمد بن الوضح قال بان محمد بن قال بان بن مصعب اشبه من شيا من الثوري انه قيل لشبيان بن عيينه يقول سياتي على الناس زمان يجلس في مساجدهم شياطين ويعلمونهم امراضين قال سمعت قد بلغنا ذلك قال عبد الله بن عمرو انه قال سياتي عن الناس زمان يجلس في مساجدهم شياطين كان سليمان وداود قد اوثقا في البه يخرجون يعلمون الناس أمر قال سبيان بقيت أمور عظام قال محمد الوضاح قال زهير بن عباد يعني سبيان يعلمون الناس ويدخلون في خلال ذلك الأهواء المحدثة فيحلون لهم حرام ويشككونهم في الفضل والصبر والسنة ويضطيون فضل الزهد بالدنيا ويمرون بالإقبال على طلب الدنيا وهي رأس كل خطية <تصفيق> قال اسناده ضعيف لحال مصعب بن مهان وقد تقدم كلامه عليه عن سفيان الثنه قال نويل السوانش انه نويل السوانش ابن بنته عيله ايش قال عن سفيان نويل الناس لانه لا قال سفيان قال أنه قال سيأتي عن الناس زمانه ميسير جقصه فإن ابن عغيينة يقول سيأتي عن الناس زمانه يقول سيأتي عن الناس زمان وجلسه في مساجدهم الشياطين Le000兒 عامر الدين ميسير جدد فإن عمقدس يأتي الناس في مساجدهم الشياطين أعلمون أوهدهم سفيان قد برق ذلك ما إلى حد الآخر قال سيأتي عن الناس زمان وجلسه في مساجدهم الشياطين كان سليمان بن داود قد أرثقهم يخرجون يعلمون الناس عمدهم كيف؟ أرثقهم سليمان في الوحر وحاولا يطلقونهم مم. وقد أرثقهم عمدهم قال السفيان بقيت أموراً إلا الله وقالوا محمد الله قبلتاً وعباداً يا سفيان نحن نقصر من الجن يعني يقصد من شياطين الجن شياطين الجن لكن لا يكون متن منكر الشيخ أيضا مع ضعف السند يأتي على الناس المسلم الشياطين محتمل قال السفين العظام قال محمد الله قال زفين وعبادنا سفيني الناس فيدخلون في الحلال فيدخلون في خلاف ذلك الأحواء المحدثة فيوحلون لهم الحرام وشككونهم في الضوء والصوء والسنة ورتدون فضل في الدنيا وامورهم بالاقوال على طلب الدنيا وهي وهي كل خطيه نعم <تصفيق> <تصفيق> قال سماري قال حدثنا سليمان عن سهل بنانه قال اخبرني سيل ويوبار بهلا خلاني عن مصليبي يساب انا به ويرى تاسى صلى الله عليه وسلم قال سيقوم في اخر الزمان اشمن امتي يحدثونكم بما لم تسمعوا انتم ولا اباكم فياكم وانهم نعم تخليه بروب الشيخان قال ضعيف ضعيف ضعيف هذا السناد السناده ضعيف فيه ايش؟ ما ذكر الشيخ؟ تقد... يقول قد تقدم الكلام عليه برقب تسع ما أشتغل أنه لها أصل هو الأصل في الصحيح بالأفضل سيكون في أحزان أمتي توهنا حزانات نفس منوتي يحدد لكم بما لا تسمع انتم ولا ابائكم فاياكم واياه ان الله اصرف المخارج نعم سلام عليكم قال حدثني محمد بن وبrar, قال حدثني عبد الله محمد قال حدثني محمد بن عن محمد بن يوسف في ريابي عاصف يعني في قال بلغنا أنه يأتي على الناس زمان يكثر علماء فلا يتبعون بعلمهم ولا ينفعهم الله بعلمهم فخير من كان متمسكا بالقرآن وقراءته هنا رواها سبحانه وتعالى قال العقاة قال بعضهم من قطع قال بعضهم أنه يأتي السماء تكثر علماءهم فلا تدفعون بعلمهم ولا تدفعون الله بعلمهم فخيرهم من كان متمسكا بالقران وشو قال ايبلغنا قال بلغنا ان ياتي على الناس زمان يكثر علماهم فلا, فلا ينتفعون بعلمهم ولا ينفعهم الله بعلمهم فخيرهم من كان متمسكا بالقران وقراءته وقراءتي كده او قراته ايش قال يا شيخ هذا منقطع طعيف رأوه ثوري بلغت قال بلغت نعم قال حدثنا محمد الوضاح قال حدثني بعض إخواني عن عبد الله من عبد الوهاب قال حدثني أحمد بن نصر قال حدثنا سليماء بن إيسا عن سبيان الثوري قال بلغني والله أعلم أنه سيأتي الناس زمان من طلب من طلب العلم فيه صار غريبا في زمانه وهذا إذا بلغت سفنة سري بلغت ما يقول إسناده وهم جداً فيه سليمان بن عيسى السجزي قال أبو حاثم روى أحاديث موضوعه وكان كذاباً صلى الله عليه ومع أنه لم يذكر الثوري فيما روى عنهم إلا أقول ومع أنه لم يذكر الثوري فيما روى عنهم إلا أنه يروي عن نفس طبقة الثوري والله أعلم والعلى وإستمروا فسمه ولا عله ولا سم يروي يقول مع انه مع انه لم يذكر الثوري في من روى عنه إلا أنه يروي عن نفس طبقه الثوري والله اعلم قال حدثنا سليمان عن سحنون عن ابن وهب عن خلاد بن سليمان قال سمعت دراج النب السمه يقول ياتي عن الناس زمان يسمن الرجل راحلته حتى, تع... حتى تعقد شحما ثم يسير ثم يسير عليها في الامصار حتى تعود نقضى يلتمس من يفتي بسنه قد عمل بها فلا يجد من يفتيه الا بالظن فيت الرجب السمح في ضار ودب السمح قال على الناس زمانا بس من رجل حتى تعقدش يحمل وما يسروا عليها في الأمصار حتى تعود نقصا يلتمس من يفتيه بسنة قد عمل بها فلا يجل من يفتيه إلا بالضعف شكرا عليها بي عليه. يقول سناده صحيح لد... إلى دراج <تصفيق> ودراج ضعيف الحديث ولكن هذا الأثر موقوف عليه فلا يضر ضعفه فلا <تصفيق> يش يقول ودراج ضعيف الحديث ولكن هذا الأثر موقوف عليه فلا يضر وعفه ارادوه ضعفه مم. طيب بعد اشكران قال اخبرني محمد الوضح سنه 1820 قال سمعت سحنون يقول منذ خمسين سنه في الحديد قال لا يسمي لا يسمى حتى تعقد شحمه قال سحنون اني لا اظن ان في ذلك الزمان بطلت ان السنه في ذلك الزمان فكان كالكوكب المضيء في ليله مظلمه قال ابن وضاح فاذا طلبت الشيء الفيصل ستجده واذا كان مختلطا فاول كامل وسمعت محمدا بن وضاح يقول غير مره كتاب الله قد بدل وسنه رسولنا صلى الله عليه وسلم قد غيرت ودماء قد سفكت وكرام قد سبيت وحدود قد رُطنت وتراأس اهل الباطل وتكلم في الدين من ليس اهل الدين من ليس من الدين وخاف البريء وخاف البريء ومن المتهم وحكم في أمر وحكم في أمر المسلمين وسود فيهم من هو مسخوط فيهم يعني طويل أفضل طويل قال أخونا متحدز السنة أخونا محمد الله سنة 2 3 سحنون مالكي يقول منذ خمسين سنة في الحديث الذي جاء يسمن الرجل راحلتها حتى تعكد شحما قال أخونا أني أن ذلك في ذلك الزمن أني أظن أن ذلك في ذلك الزمن طلبت أهل السنة في ذلك فكانوا كالكوفر المضيء في ليلة مظلمة الله فإذا طلب الشخص الخالص إذا طلب الشخص الخالص لن تجده وإذا كانوا مختلطا فهو الكامل وسمعه عبد الله يقول وره كتاب الله قد دل قد ودد وسنة وسلاء الله قد غجرت ودماعه قد سُثِكت وكرائم سُربت فوشود قد عطلت تراسه الباطل وتكلم في الدين وليس اهل الدين وخاف البريء وخاف البريء وامن وحاولك خاف البريء عندك قد عطلت تراسه الباطل اشهد انك من اهل وخاف البريء وامن النظيف كده عندك وخاف البريء وامين المتهم المتهم الذي وامين النظيف قال في ارسال العرب النوف نظف الرجل المذيب فانه لطف بهذا الامر هو انوش وان وان النظف الرجل الرجل المذيب وانه انطفى وإن بهذا الامر اي, أي منهم وكذا من هو مشخوط فيه نعم لكن هذا اثر طويل يعني شاهد منو اشهدان بالبيانات فاخيرا شيخ خالص التجربه اذا كانوا كذا يا الله ما <تصفيق> الله وعسامنا عمين الله يقول غير كتاب الله قد بدل وعسامنا فيه قد قد سفكت وكرامهم قد سيبت وحزنهم قد وطلت وترسى الباطل وتكرم في ديمة لإسماع وخاف البريء وعمل النظيف وعمل عندك إيش؟ السلام الشيخ؟ وعمل النظيف عندك إيش؟ سمشي. وعمل النظيف عندك إيش؟ المتهم النظيف خالف سنة العرب والنصر الرجل المريب وأنه نضف بهذا الأمر أشعر النظيم في الحاشة الله سبحانه تعالى كل حال لله يحكي واقع. واقع الزمن نعم قال حدثنا محمد من قال حدثنا أبو بكر من يبي قال حدثنا يزيد المهارون عنهم أنا نسير من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقال الله الله في الأرض م. حتى, حتى ادعو لا اله الا الله وهذا صحيح لا تقول سعه حتى يقال الله الله ان شاء الله يا استاذ صحيح صحيح, نعم. صحيح أخرجه من تكلم عليه قلتكم ساه يقول يقول سناده صحيح هذا صحيح الحديث خرجه احمد التبراني ما ما, ما... ما... لك ما لك قال لك قال ما خرجه سمعت هذه كما خرجه قال خرجه الترمذي طيب, طيب. محمد بن الله نعم يقول أخرى. ايضا واشار لنا مسلم خرجه طيب محمد بن الله محمد بن قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا نعيم محمد قال حدثنا عبد القدوس سئوفه بالمعدن قال حدثنا قتادة عن حسن عن سمرة من جندمي قال لا تقوم الساعة حتى تروا نعم نعم لا تقوم الساعة حتى تروا أمورا عظاما لم تكونت هنا ولا, تحدث ولا تحدثون بأنفسكم حدثنا محمد رباح قال أنا أقول قال أنا أقول لا تقوم الساعة حتى تعبد الأصنام في المحارب هذا في حسن على صبر حسن على صبر اقتلوا بيها قيل إن الحسن فيث التقوى قيل إن الحسن لم يسبع صورة منطلقة وقيل سمعنه منطلقة وقيل سمعنه حديث العقيقة وهذا هو الأقفل إنه سمع حديثه أحد وحديث العقيقة وهذا لسم يكون منقطع يكون إيش؟ منقطع لأن تقوم الساعة حتى ترؤون وراء إظامن وتكون ترونها. ولا تحدنوا بأنفسكم أنا أقول لا تقوم الساعة تعبد الأصنام في المحارب لكن الحديث كان له شواحب تدل عليه هذا المعنى لا تقوم الساعة حتى تحزأ الأمور العظام ويشترطك ولا تقوم الساعة حتى تعبد الأصنام كما في الحديث لا تقوم الساعة حتى يحلق حي من أمة وحتى تعبد في آمن من أمة العثاء نعم قال حدثنا أبو بدر قال عبد المالك بن سايد قال, قال حذيفة لا تقوم سايدة حتى ينصب في الأوثان وتعبد يعني في المحارب حدثنيه ابن وضاح قال, قال حدثنا محمد الوضاح قال حدثنا أبو مروان عبد المالك بن حبيب البزاق المصيصي قال حدثنا إبراهيم المصيصي أحسن ملك قال حدثنا إبراهيم محمد الفزازي عن العلائب المسيب عن معاونة الأبشية عن قال قال عببي طالب رضي الله عنه لا تقوم الساعة حتى تكون هذه الأمة على بضع وسبعين من كلها في الهاوية وواحد في وواحدة في الناجية هم. الأول يقول الساعة تتنصب الأبثان وتعبدها الصحي وهذا في, في أخير الزمان إذا قلت الروح المؤمن بلاك ثم الصبع معبودة لأن في كلمة في الهند يقول أنه أكثر من مئة معبوداتها معبودات كل شيء حتى فرص عبد الثاني يقول أنه مستحطك هذه الأمة على بضع وسبعين من الله كلها في الهاوية وحدها في الناجية إلا عادة حان إلا عادة ستتسلق على, على سبعين من الله كلها في الناجية وحدها وهي الجماعة نعم. قال اخبرنا محمد الوضح قال حدثنا محمد المشيد قال استطنا بنا سيدنا موسى قال قال بنا سيدنا موسى اسماعيل بن اياش عن عبد الرحمن بن زياد بن النعم عن عبد بن يزيد المغضوري عن عبد الله بن, بن عمرو من, من اصل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ياتي على امتي ما اتى على بني اسرائيل مثلا بمثلا بمثل حذو النعل بالنعل، حتى لو أن في إمن أتى أمه علالية كان في أمة من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تبرق على ثنتين وسبعين ملة، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا ملة واحدة، قالوا أي ملة تنفيذ من النار؟ قال ماء علي يوم هنا في سنة إيش زي عبد الرحمن زين بن زياده بن عمرو رفيق مشكال عليه عبد الرحمن الافريقي ها هو ضعيف اي نعم مش انت الرحمن بن زياده بن عمرو رفيق والله ضعيف لكن حيد لو شواهد حيد على امتي ما اتى على بني صيد مثل مثل حتى لو ان فيه ملثوم مغالانا احكاء في المتن الصادق بينما بالاسرائيل فرقوا على 270 بالله في صفه قائمه تعالى الرسول فرقوا لنا الى واحد قال واي مله قال ايش واي مله تنقلت من النار قال واي مله تنقلت من النار هو ايوم ايش هذا من النار ولا تنفلت من النار شيء. تنفلت من النار قال ما انا عليه واصحابي هذا له شرح تلقى إلى هدى على أحد سبعنا الأفضل أو تلقى إلى أحد سبعنا الأفضل أو أحد سبعنا الأفضل ويقوم بأسفل فرقه وفي الحديث الآخر يتتبعنا سنة من كان قبر بحذ القذة بالقذة حتى أولا يخرجوا رضا بلا دعوته فالحديث حسب الشواهد نعم قال حدثنا محمد رو الله قال أخبارنا محمد وسيد عن نعينا الحماد عن الحماد بالحالة عن محمد أبي رحمن عن أبيه عبد العمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تنصب الأوثان وأول من ينصبها أهل الحضر من تهامة م. قال حدثنا محمد الوضع ل... نعم هذا ثابت تقوم الساعة حتى له شواعة الصحية تقوم الساعة حتى تعود الأوثان تقوم الساعة حتى تعود في عمد نعم قال حدثنا محمد الوضاح قال حدثنا أبو بكر بنبي شيبة قال حدثنا علاء بن عصيم عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابت عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد الأوثان وسيكون من أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعب أنه نبي ونخاتم الأنبياء وهذا الحكي صحيح ومن الحديث التي نقلها الشهر محمد الرحمن في كتاب التوحيد فأبوا باب لتقوم الساعة حتى تعبد الأوثان وذكر في حديث ثوبان هذا قال لن تقوم الساعة حتى يلحق قبائن من أمة المشركين وفي حتى يلحق أحي من أمة المشركين وحتى تعبد الأوثان ومن ويك... سيكون في أمة كذاب ثلاثون كلهم يدعون أنه نبي وأن ختم النبي قال سند الصحيح <تصفيق> نعم. حدث لي يا حيام الماريو هذا فيه ديئة أبدا على ما قال هذه الأمة مطهرة وأنه لا فيها الشرك هذا باطل بصوحي. لا تقوصها حتى تعود حي من أثناء حتى من تعود فئام من أثناء وفئام الجماعات هذا وفي الحجر الآخر أيضاً لا تقو ساعة تتعب للاف لا تقو ساعة تتعب للاف والعزاء كل هذا رد على من قال إن هذا هو من العصوم وأن هذا باطل نعم على حد ذلك يا حياتي قال حدد لي مطرئ بن عبد الله المدعي قال انبانا ابن ابي الزناد أنا, انا بي على رجعنا ب هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى ينبعث دجالون كذابون قريبا من الله قال ضعيف وغيره هذا هو الصحابه حتى يدعي الدجال ي... يد وكذا وكل كل مزعون ربي نعم حدثني قال حدثني محمد بن وضاح قال, بن... قال حدثنا يعقوب بن كعب قال حدثنا بقيه عن حسين بن مالك البزاري قال سمعت أبا محمد يحدث عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الفسك فإنه سيجيه من بعد قوم يرجعون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم الله هذا القرآن بلحون العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الفسك انه سيجي انقاض القول يرجعون يرجعون القران ترجيعا هنا ورجعيه هنا هل لا يجوز هجرهم افتنوا قلوبهم وقلوبنا يوجبهم شان حديث منكر هذا المتن؟, المتن قال حديث منكر البقيه بن عيد موصوف بالتسويه فلازم التصريح بما يؤولهم طبقات السائر في السماء وشيخ حسين بن مالك قال في الذهبي بعد ان اورد له هذا هايش. الخبر ايش بقى هايش. بقية قال عنه الذهبي بعد ان اورد هذا الخبر تفرد عنه بقيه تفرد تفرد عنه بقيه, بقية ليس بمعتمد والخبر منكر ها وروايه و... ليس بمعتمد والخبر منكر وراويه عن حذيفة مجهول لم يسمى ولا يعرف هل سمعوا من حذيفة أم لا؟ وهو أعطال يعني في كلامه هذا له شواحد نعم قال حددنا أن محمد من الله قال حددنا أن موسى من معاوية عن عبد الرحمن بن ودي عن حمال بن زيدي عن طائب بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلامي قال إنا أخذنا القرآن عن قوم فأخبرنا أنهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يجاوزون إلى العشر آخر حتى يعلموا ما في فينا من العلم قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا وإن وسيلث هذا القرآن قوم بعدنا يشربون وكشربهم الماء لا يجاوز تراقيهم قال بل لا يجاوزها هنا وضيدوا تحت حنكه وَقَالَ أَلَسُمْنُ مَالِكٍ سَيَكْرَوَ الْقُرْآنَ لِجَالٌ لَا يُجَعْوَزُ حَنَا يَجِرَوَمْ يَمْرَقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرَقُوا الْسَامُ مِنَ الرَّمِيَّةِ هذا <تصفيق> مكلم بي عبد الرحمن قال إن أخذنا القرآن عن قوم فأخبرونا أنه كان إذا تعلموا عشر آيات لم يجاوزوهن إذا تعلموا عشر آيات حتى تعلموا العلم والعمل هذا يخبرون انه كانوا يتعلمون الى الصحابه ترحموا ربي حتى يتعلموا العلم والعمل قال نتعلم العلم والعمل جميعا كذا عندك قال فاش العلم والعمل جميعا ما عندك بلاش تمام قوان وساء ثالث هذا القران قون بعدنا ليش وانا ثالث الفرق قون بعدنا يشربونه كشربهم الماء عندك او تجاوز راقهم قال بالله لا يتجاوز ها هنا والله هكذا <تصفيق> نعم قال ثابتها حدث للذين يطلون القرآن عبد الله المسجد وعثمان بالعفان إنهم كانوا إذا تعلموا من النبي سبع عشر آيات لم يجاوزها حتى يتعلموا معانيها والعبد قال فتعلمنا العلم والعبد الجميع وذلك قال ابن عمر وكث في فاتحه وقال ثمان سنوات. سنوات يتعلم ما فيها ويتفقه يستمر الأحكام مم. نعم بشأن الله قال حدثنا محمد أبو الله قال حدثنا موسى بن معاوية قال حدثنا عبد الرحماء بن وهدي عن عبد الواحد بن صفوان قال سمعت الحسن يقول يأتي على الناس زمان يتخذون القرآن مزامير مم. قال حدثنا قال واقع في هذا الزمان تخذنا مزامير المزوان يطرق على الصوت الحسن وقرأه يطرق على الصوت الغنى يا اخي الحسن هذا منقلما الحسن من يعني الناس زمان يتخيلوا مزامير كيف يتخيلوا مزامير مزامير عندنا كيف يتخيلوا مزامير يعني يتخيلوا مزامير انا شيخ يعني يقراها على قراءه المجالس او يقراونها باصوات ها لا مو باصوات تحريف في ت... وفي اخراج عن غير بخريجه من اجل من اجل تحسين الصوت تكلم عليه والله يقول الشيخ الله حسينك اسناده هو مقبع الحسن والله يفنع قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عمر بن يحيى <يحيانا> عن جده قال كنا جلوسا على باب عبد الله بن مسعود ننتظر وإن يخرج إنا فخرج فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدها ان قوم من يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم يترقيهم يب... يمرقون من اسلامك ما يمرق السم من قال <تصفيق> علي بن عبد الله اسعدنا تذكره ان اخذ فخرج فقال حدثنا قوم قالوا وجاز رقيه يمرقون <تبخذ> <نصفيق> حدثنا محمد بن الله قال حدثنا يعقوب بن الكعب الأرطاكي قال يا محمد بن حمير عن سلمة بن علي عن عمر بن ذر عن أبي القلابة عن أبي مسلم الخولاني عن أبي عميد بن جراح عن الخطاب قال احد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذري حياتي وراه اعرف وهنا اعرف الحزن في وجهه فقال انا لله وانا اليه راجعون قلت اجل انا لله وانا اليه راجعون فماذاك يا رسول الله قال اتاني جبريل فقال إن امتك مفتتنة بعد قليل من الدهر غير كثير قال قلت بدنه كفر ام فتنه ضلاله قال قلت فتنه كفر ام فتنه ضلاله قال كل سيكون من أي يتمم ذلك ونا تكم فيم كتاب الله قال بكتاب لا يبنون ووزاد من كذك الررائم ومررائم قالنها قال الله حقال مبااح حذ فجبيرحلف جبير قوله فتنة الكفر أم فتنة ضلالة؟ أن فتن أن فتننبان على إن فتنن الك فيه الدة يحل في السبي وون أمو فنبار لا يحل في السبي ووع مال وهذا الذي نحن فيه فتنن ولالة لا يحل في السبي ولا على الحال هذا هذا الاثر اثر من الصوت قال محمد يعقوب المتابع للابطات قال انا محمد عندكم محمد بن جبير ولا لا؟ راح هذا يعقوب المتابع للابطات قال محمد ايش الجبر حمير حمير حمير حسنا صلوا اذا عن سلامه يا علي نعم نظر علي غلاب علي مصطفى خلادي انا بعبيده بن جراح هكذا عن ابي غلاب ابي نعم انا بعبيده بن الله عليه وسلم بحيتي وانا في وجهي وقال ان لله واله ولا فقلت أجع إنا إلا هو إنا المجعون فبلك رسول الله قال أساني جبريف أكبرك فقال إن أمتك مفتتنتم بعد قليل من الدهر غير كذير قال قلت فتنة كفر أم فتنة ضلالة قال كل سيكون قلت ما إلا يتيم ذلك وأنا سيكون من كتاب الله قال بكتاب الله يضلون وزاد من قبل قرائهم ومرائهم قال والله حذف جبريهم قوله فتنة كفر قال إيش قال والله نعم أستاذه يقول إسناده واهن جدا يقول بعض الشواهد في قول الكتاب الله يضلون يعني, يعني إذا لبس الحق عليه وزاد من قبل قرائهم وأرنهم قال ورحموا الله قلت له أنت كفر عن فتنة الظلالة إن فتنة الكفرية snaps به ف يقوم بالزلالة مع الأمر ف لا يقوم بالزلالة حتى ستخاخذ و لا يقوم بالزلالة ف لا يقوم بالذلاق و يقتل و يقتن cert ف للم يقوم بالزلالة و هذا الذي يقوم بالزلالة فعاو أنнее فتنة الظلالة يقوم بالوا Improve Hey Adam فобщك قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن احيا قال حدثنا عثمان موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا مشرح بن هان قال سمعت عقله الناعم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثر منافقي امتي قراءها <تصفيق> يقول شيء harshk سندهم منكر في بن لهيعة طيب في مس مسرح نشرح كذا نعم عندنا نحن ذكر أنه مشرح ومشرح مشرح ابن عهد قال حدثنا أسد قال حدثنا عبد الله من المبارك عن عبد الله بن شريح المعافري قال حدثنا شرح بيل ابن عن محمد ابن هدبة عن عبد الله بن عمي بن عاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر منافقي أمتي قراؤها قال حسن هذا يا قال أنباءنا أسد قال أنباءنا أبو عبيد هد ممي عبد الله أي الحسن قال ألا من شراء للناس أقوى من هذا القرآن لا يعملون بسنته وهذا منوع الحسن قال إلا أننا سردست قواني قرأ القرآن لا يعمل بسنته ولا فكرنا هذا بشراء الناس تخريج وشكار عليه صحيح صحيح إلى الحسن <تصفيق> حد ذلك محمد رضا قال أنبان ابن يحيى قال أنبان أسد ابن موسى قال أنبان بكر ابن قنيس عن يزيد الشامي عن ثوري النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليه بذات يوم ووموت غير اللون ثم قال إن في جهنم لواديا إن جهنم لتلاعوذ بالله من شر ذلك الوادي في كل يوم سمع غرات وإن في ذلك الوادي لجبا وإن جهنم وذلك الوادي 何يتعودون بالله من ذلك الجب لجبا وإن جهنم وذلك الوادي ميتعودون بالله من ذلك الجب وإن في ذلك الجب لحية وإن جهنم والوادي وذلك الجب ليتعودون بالله من شر ذلك الحية لسلع من الله الأشكياء من حملة القرآن الذين يعصون الله فيه coordinates حكرة قال فيه, فيه, فيه بكر بن خنيس ضعيف, ضعيف صاحب مناكيد بكر بن خنيس ضعيف صاحب مناكيد وإن كان صدوقا في نفسه إيه. ثم هذا موقف على ثور ثور من قطع من ثور بني الحضرمي عندك عن ثور من هو ثور هذا يجد ثور بني الحضرمي عن ثور تكلم عليه ما تكلم أي حسن عليك. عن ثور النبي صلى الله عليه وسلم هذا معظم يعني أسد وفي, وفي متينة كارة ثم قال النبي صنخرة على الناس يوم وقال إن في جهنم الواديا إن جهنم لا بالله من شهر ذلك الوادي كل من سبب في ذلك الوادي وإن في ذلك الوادي إيش الجبن إن الجهنم الجبن إيش الجبن ان شوفوا ان جهنم وذلك الوادي لا تعوضون بالله من ذلك الجب جبا وان جهنم وان جهنم وذلك الوادي اي لا تعوضون بالله من ذلك الجب وان, و... وإن, وإن ذلك الجب لحيه وان جهنم والوادي وذلك المحب سبع مرات تعالى الله الاشياء بحول الله يا اسر الله لم مكرمه ضعيف السنن حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا موسى بن معاويه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي البصري قال حدثنا سفيان الثوري عن يزيد بن ابي زياد ابراهيم عن رقمه قال كيف انتم اذا لبستكم فتنه يربو فيها الصغير ويرم فيها الكبير وتتخذوا سنه اتتخذوا سنه يجري, يجري يجري عليها فاذا غير فاذا غير منها شيء الى غيره السنه قيلبتها ذلك يا ابي عبد الرحمن قال اذا كثر طلابكم وقل فقهاءكم وكثر امراءكم وقللوا منائكم والتمست الدنيا بامل الاخره وتفقهها لغير الدين نعم اسناد ضعيف يقول الاثر صحيح نعم يقول الاسناد ضعيف والاثر صحيح بالاثر صحيح نعم عبد الله عبد الله بن مسعود قال كيف أنتم إذا لبستكم بيتنا يربو فيها الصغير فيه كبير وتتخذ سنة يجر عليها فإذا غير منها شيء قيل غيرت السنة قيل مت ذلك عبد الرحمن قال إذا كثر قراءكم وقل فقاءكم وكثر أموالكم وقل أمناؤكم ولثمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين هذا واقع واقع المسلمين قراء كثيرون وفقاء قليلون والأموال كثرت فقل الأمناء قل سوف يرجع كل هذا واقع نعم قال اجلائبه ما شاء الله اجلائبه ما سو قال لما ظهرت الفاحشه في بني جعل فقههم وقراءهم جعل فقههم وقراءهم ياكلون ام يشربون او لا ولا ينهون عن المنكر فضرب الله قوم بعظمنا بعض ونعنهم ال سيدنا وداوائس من مريم ذلك بماعصوا وكانوا يعتدون نعم הרב ابو عبد الرحمن لما ظهرت فحسب بين إسرائيل جاء فقهاءهم وقراءهم وآكلونهم ويشارهونهم لا فضرب الله قولوا بعضهم بعض ولعنهم عالي سنة داود وعسر بن رب ذلك ما عصوا يفعلون يشيل الآية قلت أعين الذين كفروا من بني إسرائيل عالي سنة بن رب ذلك بما عصوا وكانوا يعتذون كانوا لا تنهوا نعموا كريم فعالوا ومعصوا ما كانوا يفعلون نعم والواجب أن لكار فإن لم ينكر فإن لم فلا أكل ولا يشرب ولا تجاو والنبي صحجر كعبن المالك وصاحباه الى ابن ميه ورحمة ربيع أمر بحجرهم والملخ بسنة ليلة حتى الله قلت عليهم عبد الله بما رحمت كما قال حسين ليلة قال وحدثنا السيد عن سفيانان ليب نبي بديمة عن علي بن أبي بوذيمة قال سمعت أبا عبيدة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقع النقص في بني إسرائيل كان الرجل منهم يرى أخاه على الدنب فينهاه ولا يمنع فينها ذلك أن يكون أكينه وشريبا وجليسه فضرب الله قلوب بعض على بعض ونزل فيهم القرآن لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على نسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا حتى انتهى إلى قولي ولكن كثيرا منهم فاسقون وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكيا فاستوى جالسا ثم قال كل والذي أشرب يديه حتى تأخذوا على يدي الظالم فتأطروا عن حق أطراق وهذا موقف على أبي عبيدة ما قال على تخيله؟ يقول سناده ضعيف فيه القرأ اضطراب بس نعم قال بان روايه ابي عبيده, عبيدة هو عبد الله بن مسعود عن الله بن مسعود ايوه ابي عبيده هو من ابن و... عبد الله بن مسعود فهنا على اي ابن على, علي بن بو تيمه فرواه ف... شريك عن علي عن ابي عبيده عن مسعود به علي بن بديمه بن بديمه, بديمة حسنا فرواه محمد المسلم نبي وضح عن ايبي طيب قال في هذه على عبيده قال لما وقع النقص في من اسرى كان الرجل يمنه يراخه على الذنب ينهاه ولا يمنعه ذلك أن يكون أكله وشريبه وجريسه فضرب الله كله بعض ببعض ونزل فيهم القرآن لعين الذين كفروا من بني إسرائيل على سريد داود حتى انتهى إذا قوله ولكن كثيرا من فاسقون وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجالس فلس وجالدهم قال فلا ولدي سبيده حتى تأخذوا على ذي الظالم تأطرهم الحق أطراء يقول ضعيف هذا له شواهد شواهد هذا الحديث هذا عندما وقع النقص في بني كان رجل يرى أحدهم على الذنب فإنهى هو لا يمنع ذلك أن يكون أكله واجب هجر العاصر ولا يكون أكله حتى يتوب إلا ذلك الهجر لا يفيده فإنه يستمر في نصيحه نعم حدثنا أسد وقال حدثنا عبد الرماء بمحمد المحارب يعني العلاي بمسيبان عبد الله العمر بالمرة عن سانم الأفضل سعى نبي عبيدة عبد الله مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا من بني إسرائيل كان إذا راحه عن الدنب نهاه عنه تعذيرا فإذا كان من الغد لم يمنعه من رأى منه أن يكون أكلا وخليطا وشريبا فلما راى الله ذلك منهم ضرب بكم ببعض على بعض ولا على لسان نبيم داود وعيسى ومريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تأمرون بالمعروف عن المنكر ولا على يدي الظالم ولا تأثرون على الحق أطراء ولا تأطرون على الحق أراؤ لا يضربن الله بعضكم على بعض ولا ينعنكم ولا كما لعنهم نعم هذا حديث ثابت قال لكن هذا مرفوع الله عليه وسلم هذا مرفوع ايش قال عليه ايش رايك يا ابو عبيده ادم ايدك ابا نسبه كنيته ضعيف لكن ربما لو شواهد ان الرجل البائس كان يراخى على الذنبها وعن تعذيرا الى كانوا يدرون ما يمرون عليهم المرابين ولكن اكلوا الخريص والشريبه فمرى ذلك الله تمرى الله الله عليكم بربكم البالغ بال ولعنوا رب ذلك ما سوى كنوا فاصبوا خلاصا كلا اولي السوء تمرو بالعروه وتنعم كر وتخذون على ذي مسي وظالم ولا تسرون الحق اصلا او يضرب الله عليكم بال وبال ويمهلكم كما لعنهم. نعم يعالى كل هذا هو الشواء نعم حدثنا أسد وقال حدثنا لأنه في يجب هجر العصر ولا يكون سلاكينه وشريبا حتى يتوب نعم حدثنا أسد وقال حدثنا أبو الله أتى قال حفظنا خالدون بأمران قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب عليكم الأمر بالمعروف وأنه يعلمون كيما تخافوا وأن يؤتانيكم فوق ما أمرتم به فإذا خفتم ذلك فقد حل لكم الصمتة صمت حول الصبر قال هكذا الصمت يا شيخ لا تاوتان النظر الحديث السنه اسمه الضعيف ضعيف ما شيء قال هذا حسن او كان سنه ضعيف سنه ضعيف ليه <سناده> السنه الضعيفه بالهيئه <في اللي> حاله مشهور قال ابن لهيعة وحاله مشهور وخالد بن عمران يروي عن طبقه كبار التابعين في روايته عن ابي مسلم معضله مشهور قال ايش يقول ابن لهيعة فيه ابن لهيعة وحاله مشهور, مشهور مشهور مشهور وخالد بن ابي عمران يروي عن طبقه كبار التابعين في روايته عن ابي مسلم معضله مرسله معضله والله نعم سقط ابن أستاذ اثنان على كل حال الأمر العهنى المكر وجوب الأمر العهنى المكر ثلاثة نصر كذيرة وفي ذلك نصر على النسان إذا خاف أنه سنبدي أن يخاف حقيقي ما كهو أهم قال عاجب عليكم الأمر العهنى المكر ما لم تخافوا أن يؤتى إليكم أومون قال ما لم تخافوا وجعلنا لكم هنا بارم تخافوا ان يؤتى إليكم فوق ما عودتم به ايها خفتم ذلك فقد حل لكم الصد نعم اذا اذا خوفا حقيقيا بدت بالسجد او الضرب او القتل هل اعذرنا نعم اما انا ساد قال حدثنا اسد قال حدثنا النهيعه قال حدثنا قال حدثنا اسد من... عن قيس بن مسلم قال حدثنا اسد قال ح... قال حدثنا اسد قال حدثنا ضمره تعي بن مبارك بن قال ذكروا عند معاويه شيء تكلموا فيه والاحنب ساكت والحنب <تصفيق> سامع نعم نعم سند لنا سندي شد حدثنا اسد قال حدثنا ضمره اي ابن المبارك اي ابن عون ها عن الحسن حدثنا عاصم حدثنا جبره ضمره ضمره عن المبارك بن عن الحسن قال مم. ايش ذكر عند معاويه قال ذكر عند معاويه شيئا تكلموا فيه والاحناف ساكت فقال معاويه يا ابا بح ما لك لا تتكلم قال اخشى الله ان كذبت واخشاكم ان صدقت كان السكوت هو الاحسن الا يا ابو بح ما تتكلم قال اخشى الله ان كذبت واخشاكم ان صدقت ان كذب اخشى عقوبه الله وان قال حدثنا اسد قال قيس بن مسلم قال سمعت طارق قال حدثنا ابو متر بشودب قال قال الحسن انما كان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر انما كان, بالمعروف المنكر حسن. حسن. حسن. حسن. حسن. إنما كان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في مؤمن يرتجى وجاهل يعلم ولم يكن في من اشهر سيفه قال حدثنا اسد قال الحسن ايش كان الامر بالمعروف والنهي في مؤمن يرتجى وجاهل يعلم وَلَمَكُمْ فِي مَنْ يُشْرُ سَيْفَهِ هذه يقول أن الأمر المعروف المنكر إنما, إنما يرجع في مؤمن يرتجي يرتجي ما عند الله وَجَاهِلٍ يُعَلَّمْ وَلَمَكُمْ فِي مَنْ يُشْرُ سَيْفَهِ يعني الذي هذا معناه لا لا أقوى الأمر الامر وان هنا قال حدثنا اسلم شعبه قال حدثنا اسد قال حدثنا شعبه عن قيس بن مسلم قال سمعت وارقه بن جهات قال قال اتريس بن عرقهه لعبد الله هلكت الا لم االكت الا لم هلكت الا لم امر بالمعروف ولم ارع المنكر فقال عبد الله هلكت الا لم يعرف قلبك المعروف ويمكن المنكر استاذ علي اسناد صحيح ها يقول اسناد صحيح قال ايش اسط قال سبع قال سبعه قال تطريش وقال ايش قال عتريس بن عوف ابن ع... ابن الأركوب. ها ابن... عتريس بن ارقوب عبد الله هلكت الا من يعرف المعروف او الله هلك من يعرف قلبه المعروف وينكره مثل هكذا نعم راجل قال حدثنا اسد قال حدثنا حماد و سلامه انا بهارم عن عدي عن مولى لي عمر بن الخطاب انا عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك يوشك انت لك هذه الأمة الا ثلاثه نفر رجل انكر بيده وقلبي وقلبه فينجبن فبيشري فينجبن في قلبه هل هذا حركة الأمة ، ويشك وتلك الأمة. هذه الأمة إلا ثلاثة نفر واجر أنكر بيده ولسانه وقلبه فإن جبن فبلسانه فإن جبن فبقلبه هذا الحديث يعيز بحديث أبي سعيد للمسلم من رأى منكم مكرم بيده فإلى مستطلوبه بلسانه فإلى مستطلوبه بقلبه وذلك أضغب الإيمان لكن هل في يوشك أن هذا ؟ نعم هذا ويا الذي يترك الأمر والمعنى مع قدرته؟ لا قدرسه لا شكلنا انه قاسم والاسم والعاصي تودي لهله فيكون شاهد لهذا الحديث يقول الشيخ باسريك اناده واهن لكن الشذر هذا را بعد حدثنا, حدثنا اسد قال حدثنا محمد طرفه عن زبيد ايامي عن الشابي اي ابن حنفي اي ابن قال انا في حديثك علي ابن حنفيه شيخ ابن حنفيه كذا نعم أبن الحنفية هو محمد بن علي أشار في الحاشية عن أبي حنيفة أبن الحنفية أصب نعم سم... ابنه محمد سمي سم بن حنفية هو بن علي سمي بن حنفية لأن أمه من, من سباية بن فقال سمي بن حنفية تفريغ سل له عليكم وإن له محمد بن علي بن أبي طالب نعم أخذ حسن والحسين لكن أمه اختلفة أخذ الأمه ولم بن حريفة نسبة الحريفة نعم قال الجهاد ثلاثة فجهاد بيد وجهاد برسال وجهاد بقلب فأول ما يغلب عليه من الجهاد يدك ثم لسانك ثم يصير إلى قلبك فإذا كان القلب لا يعرف موروفا ولا ينكر منكرنك سفجع إلى النار أعلى وأسفنه نكس نكس, نكس. نكس فجع إلى أعلى وأسفنه الله العافية شكرا عليه يقول بسناده حسن وهذا معنى صحيح الدرجه في الجهات الامر نوع من الجهات فدرجات الدرجه الاولى ان تفرق باليتغير ليت الثانيه تغير اللسان فكب في حلقه حد قال حدنا سعيد ابن زيد عليدي ابن أبي سليم قال حدنا إن أشعث ابن قينس أن أبي أدنا ابن سعود قال إذا عمل في الأرض خطيئة فمن حضرها, ف... حضرها فكرهاك من غاب عنا ومن غاب عنا فرضيهاك من شهدها هذا فيهلت سليم وضعيف ولكن المعنى صحي إذا حضرها وكرها يعني وأنكر هو كما غاب من طبعا هو كما شهد يكون اسف تغير ايش يقول اسنده رايف الرسول صلى في غيره نعم طيب بن اسد بن اسد قال بن اسمع عياش عن عمرو الرايني عن كعب احبان انه كان يقول إن الله ملائكه يقومون بين يدي عند كل شارق يرسلهم فيما يريد فيما يريد من امره منهم ملائكه يقولوا اهبطوا الى الارض فشم اهبطوا إلى الأرض فسموا بوجه كل عبد من عبادي يكثر في صدره ما يرى مما لا يستطيع تغييره لكيما إذا نزلت عقوبة نجيته برحمتي قال حدثنا أسد وقال هذا عن كعب الأحوار كعب الأمهار وخام بل إسرائيل وإسم الله عياش رويت حسن وريت عن الحجازين ضعيفين ما قال له ما قال شيء لا ملائكه يقبون بين يديه كل شارق يرسلهم على هذا كحب... على... من الغيب ان الله وملائكته يقبون يريد من امرهم وملائكه يقول لهم فبطوا في وجه عبد من أبعد. من سموا من السماء سموا فاسموا في وجه كل عبد العباد من السماء والعلامة فاسموا في وجه كل عبد العباد يكبروا في صدره يكبروا في صدره ما يرى مما لا يستطيع غيره لكيما إذا نزلت رقوبتي نجيته برحمتي من ذنوع الأرض في وجه كل عبد العبادة. قال حدثنا عشر. أنا وعلى كل حد هذا واضح ليش تشهد العالم دليل التي فيها ان العقوب واحده لذات اسلم من النار وربها قال لكي لما ينزلت عقوبة نزلت ورحمنا حدثنا أسد قال حدثنا أسد قال حدثنا أشرس المربيعة قال حدثنا عطى أبو الميسرة الفرسانية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيأتي على الناس زمان يذوب قلب المؤمن في جوفه كما يذوب الثلج في الماء قيل يا نبي الله مما ذلك قال يا المنكر يعمل به فلا يستطيع أن يغيره نعم هذا صحيح حبه على صحيح شكرا عليه قال ضعيف عطى أبو بعده الخو سالم متخ لكن المعنى صحيح وواقعا من المؤبد يدعو قلبي درا المكاره ولا استطيع تغييره وهذا واقع في هذا الزمان نعم قال حددنا سوقال قال حددني قال قال الله عليه وسلم ذلك بمعروف مم. هذا في في وإنسان له في غيره ما ما ذكر ما ذكر أسناده ضعيف أسحاك المالك الحضرمي شيخ بطية ذكره أدهب جميزان كذلك قال هذا أبو نزار القشيري قال قال أرسل الله هذا يكون منقطع معضل نعم لكن معناه صحيح ليأمرهم معروف ليأكون أمرهم بمعروف كمان لديناها عن مكر لكنها عن نعم قال حددنا سلو قال حددنا عمال وسلمه كان علي بن زيد اي الحسن يا ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون امر تنكرون فمن انكر فقد بنى ومن كنى فقد سنب. ولكن من رضي وتاب فاونئكهم الكاهالكون يقولها ثلاثه على صحيح جاء في صحيح أن من انكر فقد بالغ ومنكره المنكر فقد سلف ولكن رضي من رضي اتابع هو هذا وذاك المنكر انكر هذا سلف ومنكره المنكر بقلبه هذا هو ذلك الله قال حدثني محمد الوضاح قال حدثنا هارون بن قال حدثنا جيهون بن عبد الحميد عن ذبي ملك بن قال قائله الام مسعود ان ستكون هنا اهنات وهنات فبحسب إذا من اذا ما منكر لا يستطيع له تذيرا ان يعلم الله من من أن يعلم الله ان يعلم الله من قلبي انه له كاره حذف الاصل والصابش عميله عمر ابويه لي عبله قلت الصواب هذا في الاصل نعم طيب وهنا ستكون هالناس بحسب أمره حسب ملئين إذا أرى المنكر لا يستطلع لعي الله أنه كان نعم هذا معنى الصحيح المهم أن يكره العجز يكون كارهاً بقلبه للمنكر نعم محمد قال حدثني محمد روضاه قال أنبأنا أم أمير قال حدثني محمد روضاه قال أنبأنا أسد الموسى قال حدثني نزيد المعطى عن أبي اسحاك السبيعي عن بعض أسد هنا قال ولد الصوب نعم قال أبا يزيد أعطى عنه يساقنا أسبينا عن بعض عن بعض ولدي جيد عبد الله أو بعض أهلي عن جيد عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن يقولوا إن الرجل يكون في القوم يعمل بالمعاصي هم أكثر من ويعزوا لو شاءوا أخذوا على يديه فيداهنون ويسكتون فيعاقبون في به أمم يكون القوم يعمل بالمعاصي هم أكثر منه ويعزوا ان شاء الله عليه بس ثم في قبره نعم قال حدثنا اسد موسى قال حدثنا ابو احوص عن ابي اسحاق عن ابيذ النعيمي جنيد ابيذ لو الله ابيذ لو عن الطيب قال سعد عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولوا ما بالرجل يكونوا في قوم يعملوا فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا له إلا الله بعقابه قبل أن يموتوا هذا كذا في الأصل فلا يغيروا إلا أصابهم الله وهذا لهم على الصحيح وقد وقدم هلون الله تعالى نعم قال حجه لهم بنا موسى بن معكه قال بنا ابن مهدي عن ساسوين بن يونس قال ان الخطيه لا تعمل في الارض فيعملون بها فلا تصيب وتصيب الرجل الخارج من الارض بانها لا ولا يهواها وتبلوها هذا فلا يمكنها ويهواها في برم حاجته ما أسنده في إبراهيم مهاجر وجهه فيه ضعفه من قبل حفره هو صدوق في نفسه وروايته من نسود فإنه ليس له سماء من أحد من صحابه الخطيئة التي تعمل في الأرض فيعمل بها ومعه الرجل فلا تصيبه وتصيب الرجل خارج من الأرض بأن هذا يمكرها ولا هواها وتبلغ هذا الآخر فلا ولا هواها الذي لا يمكروه هي لتضرر والذي يمكره لا تضرر نعم حدثنا قال حدثنا محمد بن وضح قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا اسد موسى قال حدثنا بقيه قال حدثنا عبد الله بن معين قال حدثني ابو هارون قال بينما غلمان قد اخذوا ديكا فينتفون ريشه فينتفون ريشه وشيخ قائم ينظر اليهم الى جانبهم لا يامر ولا ينهى وخسب الله بهم الارض قال حدثني ابو حواد من هو ابو حواد هذا نعم أسداده ضعيف لأبد الله بالمعين لا أيضاً أبو هوان هو هوان يقول هذا الكلام من أين رواه؟ آه. ليس هارون هارون عندك؟ إيه؟ إيه؟ ما تتكلم عليه؟ ماذا يقول الظعيف؟ لا تتكلم يقول هذا من أمور الغيب يبدو أن يذهب عن نبي هو هارون هذا بعيد بينه بين النبي المسافات والزمينة فإنما غلمان قد أخذ ذيك أنتبون ليشة فإنما خصد الله بهم نعم. قال حددنا أسد قال حددنا حمال ابن سلمة عن أبيعان الجوني أن سلمان من ربي, ربي فتية يعذبون حمارا فنهاهم فلم يمتغوا فقال يا سماء أشهدي ويجب أن أشهدي قال ابن الله ما أحسنه ما أحسنه اشهد عليهم اشهد قال رحمه احسن رحمه احسن هذا يعني كونو تبرى منه نعم. قال حدثنا محمد بن قال حدثنا احمد بن قال بن جعفر بن زهير قال, أبو عن وبرت قال سمعت ابن ابي شريم القاري ان مسعى عن وبره قال سمعته من عباس رضي الله عنهما قال اياك والكلام فيما لا يعنيك بينه فضل ولا امنع عليك فيه من الزور ومن المزر وهي اياك والكلام فيما يعنيك بغير موضعه فرب مسلم تقي فرب مسلم تقي قد تكلم بما يعنيه في غير موضعه فتعب ايش كيف ضعيف جدا اياك والكلام فيما لا عليك فانه باطل ولا امن عليك من الوذ واياك والكلام فيما يعليك في غير موضعه فرب مسلم تقي قد تكلم بما يعنيه في غير موضعه فتعب نعم. يعني لا قال حدث لي محمد روضاه قال أبنى محمد رسي قال أبنى أسد موسى قال أبنى يوم قال حدث للحسن وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس بيؤمن من عدل لفسه كين يا رسول الله وكيف يؤذن لفسه قال يتعرض البلاء الذي لا طاقة نهو به نعم شكرا عليك قال ما نادوا تال في حصم كيف يتعرض البلاء الذي لا طاقة له به كيف يكون؟ ما أضح كيف يكون يتعرض البلاء يتعرض البلاء الذي لا طاقة له به في قصة الرجل الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم وهمث الفرخ فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إنه كانت وربك اللهم أموته معذبه به في الدنيا فعجه في الآخر فعجه به في الدنيا فالنبي قال سبحان الله إنك لا تطيع لو سألت الله العافية قد يفسر بهذا نعم, نعم. نعم. نعم. نبال حدثنا محمد بن قال حدثنا محمد قال حدثنا قيس بن ربيعه قال مشى ابراهيم قال قال عبد الله ان رجل يتكلم بكلمه لا تغير عليه ولا تنكر قلوبهم فتنزل عليهم السخط السخطه ان رجل يتكلم بكلمه لا تغير عليه لا يكره احد عليها ولا ينكرها ينزل عن... هذا مثل حديثا إن الناس ذره المنكر فلم يغيره أنكر أي عمه الله أو شكا نعم بأخبه عنده حدي أبي وكره يشهد لهذا يقول الله هذا موقف على إبراهيم بلدي الأخي من التابعين نعم قال أمبانا سدقا أمبانا الوليد قال حدثنا أبو عمل الأوزاعي قال سمعت بنا لأبن السادق يقول إذا أخفيت الخطيئة لم تضر عامنا فإذا ظهرت فلم تغير ضرة العامة نعم وهذا ما صحيح المعصية إذا كان صاحبها يعملها وسترا تضر روحه فاذا عللها وسكت النفس جاءت العقوات عمت الجنب هنا قال عبدالله عبدالله ابن باسد قال حدثني عبد الله بن قال حدثني ابو هارون قال بعث الله ملكينا الى قريه اندمر بما فيها قال فحدثني عو... الله ملكينا الى قريه قال فوجد فيها رجل قائما يصلي في مسجده. فعرج أحدهما إلى الله تعالى فقال ربنا وجدنا في عبدك فنانا قائما يصلي في مسجده فقال دمراها ودمراه معهم فإنه مات معار وجهه في يقط لكن هذا موقوف على ذي هارون وهذا من أمر الغيب لا يمكن أن يأخذ هارون قال حددنا محمد ابن الله قال حددنا يا حمزة المشايد قال حدثني يحيى بن سليم قال ابن خثيم أنا أبي عن جابر بن عبد الله قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يقدس الله أمة لا يأخذ من شديدهم لضعيفهم شكرا عليهم قال اسنانه حسن والمعنى الصحيح والمعنى هو كيف يقدس الله يعني كيف يطحر الله أمة لا يأخذ من شديدهم لضعيفهم لقبله شكرا عليها باعث الله ملكين قال عليه قال ضعيف شيء بس ضعيف بس في بقيه بقيه الوليد قال يعني بايدها محمد الوضح قال حدثني محمد ويحيى قال حدثنا اسد موسى قال حدثنا محمد طرهه عن زبيد الايامي ان عمري من مرات اجي من بهاشم عند النبي صلى الله عليه وسلم قال بس القوم قوم لاامرون بالمعروف, بالمعروف, لا بالمعروف, بالمعروف, بالمعروف ولا ينهون عن المنكر وبئس القوم قوم لاامرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر وبئس القوم قوم يخيفون ما يامرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر يحبون لا يخيفون ان شاء الله يخيفون اشار الى انه في بئس القوم بئس قوم قوم لا يأمرون بالامر المعروف هنا معكم نعم شي قالوا بعد بئس قوم قوم لا يأمرون بالامر المعروف ايش الفرق بينها الذي قبل بئس لا يأمرون لا يأمرون احدا يامر الثالث قال بيس القوم قوم وكبشر قوم مقومون يخيفون من يامرون بما هو فيه منكر يبقى في قلنا شرح قال هي تكون وبئس القوم قوم وبئس القوم وبئس القوم يقومون الا لله بالقسط لا, لا, يقومنا لا يقومنا. يقومون لا يقومون الا لله بالقسط وبئس القوم يعني لا يقوم الله بالعدل نعم وبئس القوم قوم يشير المؤمن فيهم بالتقيه والكتمان مشكال عليهم في المبهم رجل من بني, هاشم. بني هاشم. جاء من بريحش عن النبي صلى الله عليه هذا الحديث لا لا وما الذي لا امر المعروف له لا شك انه مدبب في صفابه وكذلك الذي يأمر بالمعروف اشد من لكن ليس القول قول اللاعب والله بالقصب العادي هذا صحيح لكن الحديث هذا لا لا, لا يصح نعم قال حدثنا أسد موسى قال حدثنا أسماعيل بن عياش عن طلحة بن عمر عن عطاء بن أبي رباه قال قيل رسول الله لئن لم نأمر بالمعروف ونهى عنه وننهى عن المنكر حتى لا ندع شيئا من المعروف إلا عملناه ولا شيئا من المنكر إلا تركناه لا نأمر, بلا نأمر بمعروف وننهى عن منكر قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به كله وتناوعي المنكر وان لم تنتهوا عنه كله قلت لك يا لا اللي بنعمل المعروف على منكر حتى لا ندع شيئا من المعروف اللي عملناه ولا شيئا من المنكر اللي تركناه يعني كانه يقول لا نعمل نعمل المعروف لا نعمل المعروف ما نعلمك لا حتى لا ندع من المعروف عملناه ولا شيئا من المنكر اللي تركناه يعني يعني لا نستطيع عنه فيمكن ان نستيف هل لا تطلبوا عن المعروف فقال المعنى صحيح من جهه ان اليسر عليه واجب واجب الامر المعروف واجب العمل اذا اخل باحدهما لا سقط الاخر وكذلك لسان واجب عليه ترك المكروه ويجب عليه ان ينهى عن المنكر. اذا خلى بحاجين فلا خلى بالاخر ولهذا يقال ان اهل الكؤوس يتعاطون بينهم الكؤوس يجب عليهم ان يصلحوا الحال وهم يتعاطرون الكؤوس كل عيب عليها ان اخا أخ... أخ... لكن لا شك ان الانسان قبيح به ان يغرر عن العروف وي وياتي وينا ولا ياتي وينا لا شك ان هذا قبيح والله تعالى انكر على افلا ذلك قال في الايه الكريمه يقول, يقول الله تعالى اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تقرؤون الكتاب افلا تعقلون وكذلك قال الله عن شعيب وما اريد ان نهاكم و وما اريد ان هو وكذلك في سورة الصف. الصف كبر مقتل عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا وما أخبروا شعر موارد وموارد وخليفكم إلا ما أنهاكم عنه هذا قبيح في الإنسان يا أيها الرجل معلم غيره حلالي يصلك كذلك التعليم ابدأ بنفسك فنهى عن غيها فإذا انتهى عنه فأنت حكيم وفي الحديث أنه يؤتى بالرجل فيلقى في النار حتى تندلقى اقتاب بطنه فيدور كما دور الحمار في رحاه عليه عليهم أهل النار فيقول يا أفوا ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنعمك فقال بلى كنت أمرك بالمعروف ولا آتي وكنت أمرك بالمعروف وآتي لكن مع هذا قال العلماء إن الإسان عليه واجب الواجب الأول أن يفعل المعروف والواجب الثاني أن يأمر غيره فإذا خل بهم فلا يخل بالآخر واجب عليه أن تلك بنفسه واجب عليه أن حتى قالوا إن أهل كؤوس يسلم الخمر ويتعطونه بينهم يجب على كل واحد من أن ينهى كانوا يحهم يفهم المنكر مشكال عليه هنا قال يسناده ضعيف جدا أعطى ابن أبي رباه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم منقطع في إسماعي بن كذا عندك سبحان الله يشري روايه عن الشاميين جيده وليها ثنا جزيل العافيه نعم صحيح قال, قال هذا اخر ما وجد منه الحمد لله وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم نم نبعون الله وقوته وكرمه وتيسيره فله الحمد كما هو اهله وفوق ما يصب والواصبون من خلقه كما ينبغي كرم وجهه وعز جلاله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هنا قال ووجد في آخر الأصب عن الصور لله الحمد قرأه ماله الفقير لرحمة ربه الكريم الخلاق محمد بن يوسى اللاق أفر الله عنه وأفر له بمنه وكرمه بثاريخ ثالث عشر من شعبان مكرم سنتي احتوى ثمانين والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم